ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا مِنَ من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم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 تا يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا وطاعتوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات ولا ادخلنهم جن تجري تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ حسن حُسْنُ الثَّوَابِ لَا يُغَرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من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 أولئك لهم اجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون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 أن لا تقوموا فواحدة أو ما ملكت يكونوا ذلك أدنى أن لا تعولوا يكونوا النساء صدقاتهن نحلة فإن يكونوا لكم عن شيء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 ولا تاكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فاليستعفف ومن كان فقيرا فاليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بِاللَّهِ حساب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ول نصيب مما ترك الوالدان والأقربون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 اسمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار يدخل هنارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فستشهدوا عليهم فستشهدوا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت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 مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استقامه إبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أربعنكم وأخواتكم من الرضعة وأخواتكم من الرضعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن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 الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الخميس وهو اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 1391 هجرية وهو اليوم الثالث والعشرون من شهر أيلول سنة ألف وتسعمائة وإحدى وسبعين